book 2 100 100 क्रिया विशेषण अव्यय अذروف الظروف <الضروف> يا पूर्वी अजून पर्यंत नाही حصل مره لم يحصل قط حصل مرة، لم يحصل قد أبن، يا بروي، برلين لا، جيلا آهاتكا هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ ناهي، أزون برينته، ناهي لا، لم يحصل قد لا، لم يحصل قد कोणी कोणी नाही आहदान इथे कोणाला ओळखता का आता हो नाफ आहादन हो ना नाही मी इथे कोणालाही ओळखत नाही ल आरिफू आहादन हो ना لا لا أعرف أحداً هنا أنكي ثوڑاً وير جاستاً وير ناهم ما زال لم يعد ما زال لم يعد أبنئي ته أنكي ثوڑاً وير ثامنا ركا هل ستستمر في البقاء هنا طويلًا؟ هل ستستمر؟ في البقاء هنا طويلا नाही मी इथे जास्त वेळ थांबणार नाही لا لن ابقى هنا لأطول بتاتا لا لن ابقى هنا لأطول بتاتا आणखी काही आणखी काही नाही شيء آخر لا شيء أكثر شيء اخر لا شيء اخر اپن انকি काही पिणार का اتريد ان تشرب شيئا اخر اتريد ان تشرب شيئا اخر नाही मला आणखी काही प्यायचे नाही ل لا اريد اي شيء اخر لا لا اريد اي شيء اخر अगोदरच काही अजूनपर्यंत काही नाही शैन हसल या हसोल हसाल आपण अगोदरच काही खाल्ले आहे का हल हसल अन अकलत शै अन हल हसल अन्न अकलत शै नाही मी अजूनपर्यंत काही खाल्ले नाही ला لم يحصل ان اكلت اي شيء لا لم يحصل ان اكلت اي شيء आणखी कोणाला आणखी कोणाला नाही मزال احد ليس من احد مازال احد ليس من احد आणखी कोणाला कॉफी पाहिजे का هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال احد يريد قهوه नाही आणखी कोणाला कॉफी नको आहे ल ليس من احد لا ليس من احد www.50languages.com वर जाऊन आपण हे ऑडियो कोर्स ढडे व नवीन परत डाउनलोड करू शकता